ولا اللّه ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الهدي ولا القلائد ولا آم البيت الحرام.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 واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ونحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك الفسق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 فَطَغَوْا لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّا وَضَعُوهُ وَنَسُوهُ حَضًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَتَّبِعُوا عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ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 إن داخلون قال رجلا من الذين يخافون أن عم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعرف الله فتوكلوا إنكم تؤمنون قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها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 لئم بسقت إلي يدك لتقط لي ما أنا ببسطي يدي إليك لأقط لك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بئثم وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين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 لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكانون للسحط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 وأنزلنا إليك الكتاب للحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه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 لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلونة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان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 فَطِيبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ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 ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طاعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلغون قُلِ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَن يَتَّقِ وَجَهُ اللهِ وَيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا